وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَى أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبَهُما فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفٌ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَن أَنَابَ إِلَيَّ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 ان الله لطيف خبير يا بني اقيم الصلاه وامر بالمعروف وانه عن المنكر واصبز على ما اصابك ان ذلك من عزم الامور ولا تصعق خدك للناس ولا تمشي في الارض مرحا ان الله لا يحب كل مختال فخور وقصد في مشيك وغضض من صوتك ان انكر الاصوات لا صوت الحميد